الوعاد من العلفة هلين تعدني الان ونسى ونشتم لي صباح يجي ويروح من نفسك جملي الناغت ونايمت بشريح قام وراقب نجم وعيني عال جسير تير بسوادي الليل وما وجد بعد درب وبتمس بسوادي الليل وما وجد بعد درب هاه يا ما أبو يا الغرب والشمس أبو يا الغرب والشمس الوعد النا لفهني للنسان الشمل يالتم الصبا يجيو يرحم نفسه الوادم لو لمسا مرتطي بالنفوس وجروح الحياة تزين وأنا من يوافيني أصخ والدم واتسين اصراخ و الدم و عدسي هاهي آلي ما تمحن هاهي آلي ما تمحن ابويا و غربت شمس <تصفيق> الوعد من العلفة هلين تعدل لين للونس وانششم لي يجي من نفسك عقب ذيت شلني على البيض المحفوظة بسعادتنا شفتني على الخرابة ونار من مصيبتنا هندل <سؤال> <حن> خد معدنا صفته يا بميرتنا هندل خد معدنا صفته يا بميرتنا آه يا علي ما تم حاب ابويا ضربت شمسه ابويا ضربت شمسه الشاعر المرحوم تعدلني <تصفيق> للونسا ونشتم ليلة مصباح يجي ويروح